وأقدم من كنيسة روما كذا تعتبر فأحد الرسائل الموجهة من بولس إلى بعض المدن اليونانية إلى أهالي كورنثا إلى أهالي أثينا فتجد لنفسها الحق في أنها تنطق باسم المسيحية كما ظهرت ثم المذهب المسيحي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 انتقدوا تصرفات الكنيسة او انتقدوا قضايا سارت عليه الكنيسة لكن كان جزائهم القتل والحرق او التغيب في ظلمات السجون حتى الموت الى ان جاء القرن الخامس عشر واشرنا الى ظهور حركة الاصطاح الديني على يد مارتن لوثر. مارتن لوثر.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 يجب ان تعاقب المجرم فكيف بها ان تكافئه بالمغفره والرحمة واين هي وصايا الخالق في هذا الخصوص يعني على اي اساس حتى الوصايا العشر في العهد لا تقتل لا تسرقنا فدون مراعاة لخالق الكون والطبيعه الانسانيه والاهل المعتدى عليه كل تلك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 القضية قضية بيع وشراء حتى الجنة والمغفرة تباع وتشترى هكذا فبعثت مجموعة من هذه الصكوك بيد راهب دومينيكي بعثها إلى ألمانيا فجاء هذا بها إلى مارتن لوثر وقال له نريد أن توزعها على خاصة على الأثرياء وممن يدفعون أكثر فثارت ثائرة لوثر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 يعني أصبح القضية لا رجعت فيها واستطاع مارتن لوثر أن يجمع الأمراء الأقوياء في ألمانيا من حوله فانفصلوا نهائيا عن كنيسة روما وانتشرت دعوة الإصلاح الديني في شمال أوروبا في ألمانيا ثم ما جاء ورها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 هي جعل المبدا الاول الذي قام به مارتن لوثر جعل الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمسيحيه وبذلك هذا الامر ماذا معناه رد كل الاحكام التي لم ترد فيه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 بابوات أو من هم دونه كل مسيحي عنده ملكة عنده فهم عنده إدراك معقول ممكن أن يقرأ الكتاب وممكن المقدس هو يفسره وبالتالي أيضا سحب هذا الاحتكار الذي كان موجودا لطبقة رجال الدين الأمر الثالث ليس لكنائس أو للكنائس البروتستانتية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 أن يترهب الإنسان وينعزل عن الدنيا فهذه لم يعترب بها ليس ضرورية أن يترهبا ورجل الدين ممكن أن يتزوج وهو نفسه لوثر تزوج من راهبة واحدة من ثمان راهبات كان آمنا بفكرة الإصلاح الديني مع لوثر وطبعا هذا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 يعني جزء من من الكنيسة يجب أن يكون هنالك تمثال المسيح على الصليب والأيقونات ويزجد لها ويصلى لها صور تماثيل فحاولت هذا الإصلاح البروتستانتية إصلاح هذا الأمر هذه أهم عالم الإصلاح الديني عند لوثر طبعا أثرت أراء لوثر في إنجلترا وصار أكثر يعني بما أن أكثر المهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا هم من الإنجليز من عالم الإنجلوسكسون فلذلك انتشر البروتستانت في العالم الجديد في أمريكا انتشارا كبيرا فهم الأغلبية المسيحية والكاثوليك اعتبرون اقليه في امريكا فصار لهم موطئ قدم كبير لكن لو دققنا في نظم الاصلاح الديني في نطاق الاصلاح هذا هل هو اصلاح للعقيده المسيحيه ام اصلاح للكنيسه المسيحيه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 مناقشنا للمسيحية يعني بعض الأمور حول الحواريون والرسل والعهد الجديد الحواريون كما تعلمون عددهم 12 منهم من بطرس وتومى ومجموعة 12 واحد إلى يهود الإسخريوطي الخائن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 وهنالك الماء والعشرون الذين خطب فيهم بطرس خطابا فأمتلأوا بعده بالروح القدس كما تروي الرواية المسيحية وهؤلاء يعني أطلقهم بطرس ليدعو للمسيحية ثم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 لا يعقل أنه لم يكن عنده إنجيل بل هم يشعرون إلى أنه عنده لكن لأنه اختفى، اختر وبقيت أناجيل التي هي من عشران احرقت في مجمع نقيا حينما لم يعترف بكثير من الأناجيل الصحيحة التي بقيت وسلمت من الفناء حينما كان المسيحيون يختبئون في الصحاري وفي الجبال هربا من بطش الرومان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 الرهبان الذين أو البابوات أو البطاركة الذين يقولون بألوهية المسيح فأحرقت سائر الأناجيل الأخرى الحقيقية هذا أهم يعني ما يمكن أن نعرفه من المسيحية عقيدة وكتابا وطقوسا وتشريعات إذا أردنا كلمة مجملة للحديث أو نقيم بها ديانة المسيحيه فنقول أنها ديانة جاءت ديانة سماوية والمسيح جاء نبي بلغ رسالة ربه خير تبليغ